الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الفرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأغفى اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ انْكُسُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي, لعلي آتِيكُم منها بقبص او اجد على النار هدى فلما اتها نودي يا موسى انني انا ربك فخلع نعليك فخلع نعليك انك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاحبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آفية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى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 يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أكي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا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 سابوت تقذف فيه في اليم مثل يلقي اليم بالساحل فيلقي اليم بالساحل يغذر غدولا وغدولا والقيت عليك محبة مني ولتصنع على عين اِذْ تَمْشِي اُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ اَذِلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلاَ تَحْزَنْ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فَتُونًا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 فَقُلْ لَا لَهُم قَوْلَ لَيِنَ له لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ أَوْ يَخْشَوْا قَالَ رَبَّنَا إِنَّمَا مَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى قَالَ لَا تَخَفْ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى فَقِيلَ هُفْ صُلَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى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 وَلَعِلْمُ غَائِبٍ عِندَ رَبِّي فِي كِتَابِ اللَّهِ يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى الَّذِي دَعَا لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ ماء أخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها منها طلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وَلا قَذِ أَرَن آياتِن فُلهَا فَكَدَّبَ وَأَبَ قَالَ أَج التَّنَا لِلتُخررجَناَا مِن أَوضنَا بِسِحركَ يَ مُوسَ فَل نَأتًا النَّكَ بِسِحر مِفْلي فَجَعَبَينناَا بَدَأَ بَيْنَمَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوٓءَ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ بُخَا فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى قَال لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحَقَكُمْ بِعَذَابٍ لَا تَفْتَرُوا عَلَى كَذِبًا فَيُسْحَقَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ قَابَ مَن افْتَرَى فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُ بَيْنَهُمْ وَأَثَرُ النَّجْوَى قَالُوا إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمْ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 قَالَ بَلِ الْقَوْفَ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً قلنا لا تقف انك انت الاعلى والتق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اثب وَالْقِيَاسَ سَحَرَتْ سُجَدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّهَا رُونَ وَمُوسَى قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آتِيَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُ مَنْ يُعَلِّمُكُمُ السِّحْرَ إِهُ كَ بوقَُّ عَمَكُم الصّحْرَ فَلَأُقًَِّاَّ أَذَكُمْ وَأَجُلَكُمْ مِن خلِلَافَ فَلَ أُقَِّعًاَّ أَبَكُمْ وَأَْجُلَكُم مِن خلِلَافِ وَلَ ولا أضلبنكم في جذع نخل ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقا قالوا لن نكفر كلام جاءنا من البينات والذي فطرنا تمَا أَن تَقَابٍ إِ مَا تَقضهَا بِيخَيةَ الُّنَّْ إِ آممَن بِرَّنَا ليَقِرَلَناَا قَطيَان وَمَا أَك رَحتَنَا عَلَي مِنَ السِّقْ واللَّامُ خَيرُ وَأَب قَط إِنَّهُ مَن يَأْفِرُ رَبَّهُ مُدْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى جَنَّاتٌ مَّأْوَى عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى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 وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمًا وَمَا هَدَى يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْدَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ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 وَمَا أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعدلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك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 مِن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِيدِي قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلَكِنَا وَلَكِنَّ حَمَلْنَا أَوْزَارًا مِّنْ ثِيمَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ الْقَصَامِرِ فأخرج لهم عجلا جسدا لهم كوى فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قَابْلُ يَا قَوْمِ إَِّ مَا فُتُِ وَإِنَّ رَبَكُمُ رَحْم فَتَّ بِعونِي وَأَصُ أَمرِي قولَّ بَرَقَ لَْهِ آاتِ فينَ حََّى يَجِ إلَنَا قَالَ يَا هَارُونَ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُم ضَلُّوا أَلَّا تَسْتَغْفِرَ لَهُمْ فَعَصَيْتَ أَمْرِي قَالَ يَا بُنَيَّ مَا لَكَ تَقْهَرُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ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 فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لامسات وإن لك موعدا لن تخلفت وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرق النبي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 وقد آتيناك من لذنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا قالبين في وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفق في الصور وَنَحشُر الْ المُد مِينَ يَومَ إِذ زُرقَاق ييتَخافَتُون بَينَهُم إلَّ بِسُْم إِلاا عشْرَ نَحْنُ أَلَمُ بِماَا يَقونَ إذ يَقُول أَمْسَلُهُم قَطَةً إَّ إلا بِفُم إلاا يَوْمَا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوًا وَلَا أَمْتًا يومئذ يتبعون الداعي لا عوجا وخشعت الاصوات للرحمن وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمعوا الا همسا يوم اذ لا تنفع الشفاعه الا من ابنى له الرحمن ورضي له قولا يعلم مَا بين أيديهم وَمَا خلفهم ولا يحيطون به علما فعنف الوجوه للخي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا وكذلك انزلنا القرانا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون او يهدى لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق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 فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا بَاعْدٌ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا إِنَّهُ بَاعْدٌ لَّكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فتشقى إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَرْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى فَوَسْوَسَ إِلَيهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آذَمُ هَلْ أَذُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَى فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ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 مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِم إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لَزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى فاصبت على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طنوع الشمس وقبل غروبها ومن آماء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة القياة الدنيا زهرة القياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها لا نتألك رزقا نحن نرزقك والعاكبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتي بيّنة ما في الصؤف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا